فضمن لهم ضمانا لتخويف النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ذلك فهذا قول في المقصود بالناس الأول الذين قال لهم الناس فقيل المقصود بالناس هم ركب ضمن لهم أبو سفيان أنهم يعطيهم شيئا وعطاء على تخويف النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون المدينة أو يذهبوا المدينة ويخوفون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن أبي سفيان أعد جيشاً عرمرم عرمرم من جيشاً عرمرم فذهب ذلك وقض من له نحو عشر من الإبل كما تقدم والله علم بصحة هذا وهذا قول ابن عباس وأيضاً كذلك ابن إسحاق والثاني أنه نعيم ابن مسعود الأشجعي وهذا قال مجاهد الذي الذين قال لهم الناس نمصود نعيم ابن مسعود الأشجاعي فيقول من إطلاق اللفظ العام والمراد به الخاص ومن إطلاق الكل والمراد به البعض أطلق الكل الناس وأراد بعض الناس وهو نعيم ابن مسعود أو يقول من باب إطلاق اللفظ العام والمقصود به الخاص وهذا جائز النغة أن يطلق العام ويقصد به الخاص يجعلون أصابعهم في أذانهم، وهم ما جعلوا إلا الأنامل. فيقول من هذا الباب إطلاق البعض وإرادة الكل، فهو يكون من هذا الباب وهذا الباب، إما إطلاق البعض وإرادة الكل، أو إطلاق الكل وإرادة البعض، والعكس أيضا كذلك يأتي كما في هذا. فالناس المقصود بهم عين. وهذا هو المشهور الذي نعرفه وقيل المنافقون، الذين قال لهم الناس أي المنافقون؟ لما رأى نساء صلى الله عليه وسلم يتجهز إنه المسلمين من الخروج معه هذه ثلاثة أطوال في الناس الأول الذين قال لهم الناس ركب لقيهم أبو سفيان فضمين لهم ضمانا وعطاء فذهب يخوف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد أعد ما أعد من الجيش والثاني نعيد بن حمم المسعود الأشجعي هذه السياسات حربية يا أخوان، هذه سياسات حربية تخويف العدو ويرهاب العدو وأنه سيفعل سيكون سيصلح سيصلح هذه من الحرب، إنسياس من الحرب وربما يحصل كذب في ذلك وربما يحصل كذب ولكن أهل الإسلام يتحرم صاب معنا بعض العلم يستني الكذب في الحرب ويرخص به. ولكن أصل الله علم أن الكذب حرام لا يجوز ولكن تستعمل المعاريض في الحروب تستعمل المعاريض أما كذب صريح فلا يستعمل فعندك يا عبد الرحمن الذين قال لهم الناس من هم الناس هؤلاء نعم قيل الرحب الذي يضمين له واسف أن قيل نعيم المسعود أشجعي قيل واحد وقيل المنافقون وعلى أنه نعيم الذين قال لهم الناس فيكون في من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو إطلاق اللفظ العام والمقصود الخصوص أحسنته إما أن يكون من هذا الباب أو من الثاني قال الذين قال لهم الناس إن الناس أما الناس الثاني فيعني به أبا سفيان وأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم فالمقصود بذلك أبا سفيان وأصحابه قال لهم أولئك الناس هذا الذي أخبرهم به أولئك إن الناس قد جمعوا لكم وأهل الإسلام ما يبالون بهذا والشجعان متوكلون المعتمدون على الله ما يقول لذلك بالا انظر ماذا قال الله قال سبحانه وتعالى فزادهم إيمانه وقالوا حسبنا الله نعم وخير يجمعوا أو لا يجمعوا فإننا لا, لا نباني بجمعهم وكما قال أزبى مخشري ما عند من إن قومي تجمعوا إن قومي تحذبوا وليقتني تجمعوا ما أباني بجمعهم كل جمع مؤنثوا وكل جمع مؤنث جمع أهل الباطن مؤنث تحقيقا وإن كانوا فيه رجال فإنهم لا يضرونكم إلا أذى فلا يبان الشخص بجموع من تجمع واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف فالمقادير قد جرت بالضرر والنفع فما بقي إلا ما قال أصحاب الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا سمعت مثل هذا الإرهاب ومثل هذا ال... الذي يتوعد به أعداء الله فقل حسبنا الله ونعم الوكيل فالله سيكفينا شرهم والله سبحانه وتعالى حسبنا ووكيلنا وأمورنا مفوضة إليه يفعل فينا ما شاء إن أراد الضرر فالله على كل شيء قدير وإن أراد إبعاد الضرر فالله له الحكمة البالغة لا يسأل ما يفعل وهم يسألون فإذا حصل لك شيء من أعدائك فاحتسب ذلك عند الله فأنت على خير في سرائك وفي ضرائك وليس ذلك إلا لك أيها المؤمن ولا يكون لغيرك أبدا هذا الذي يتقل فيه أهل الإيمان ليس لغيرهم لي في السراء وفي الضراء حال واحد فإن كانت هناك سراء شكروا وإن كانت هناك ضراء صبروا وليس ذلك إلا المؤمن أما أنه يبقى الشخص في رعب وفي خوف ودعر من أعدائه ماذا سيصنعون به هذا يدل على ضعف إيمان والله يدل على ضعف إيمان ما تدري أشياء يفعل بك أعدائك حسب الله نعم الوكيل يفعل ما شاء. وأنت إن حصل لك شيء فأنت على خير أنت على خير الحمد لله ما قتلت سكران قيم عليك حد السكر ولا قتلت صاحب حشيشة لأجل جريمة الحشيشة ولا لي شيء قتلتني أجل الله سبحانه وتعالى لأجل أنك موحد وليأجل أنك سني وسنفي تدعو الله وتريد انتشار الناس من ظلمات الجهل وحناد الجهل هذا ذنبط ما قتلت إلا لأنك تقول ربي الله في الأجل ذلك قتلوك هذا سهل الحمد لله في سبيل الله وهنيا ليخاننا الأبطال الذين قتلوا في المعارك الأخيرة هذه سواء كان في دماجك تأفوا في غيرها فإنهم قتلون لأجل الله ما قتلون غير ذلك والله ما يريد دنيا وواقعهم خير شاهد لما فرغوا من الحروب ذهبوا يطلبوا علم وتفرغوا من مساجدهم إن كانوا أئمة وإن كانوا طلابا حضروا الدروس التي كانوا عليها من مثل أهل السنة في الزمان هذا والله لا يوجد لهم نظير في العالم أهل السنة وقد اعترف أعداءهم بذانها أنه لا أمرهم عجب يبذلون أنفسهم وما عندهم ثم يرجع إلى أمكنتهم إلى طلب العن ويسمعون لمشايخهم ولعلمائهم أننا نقضي ما أراد الله سبحانه وتعالى من قضاءه ثم إذا وضع الحرب أو زارها رجعنا إلى أمكنتنا وإلى ما كنا عليه قبل من عبادة الله سبحانه وتعالى التي نرا أعظم العبادات في هذا الزمان طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أعظم عبادة يزاولها الإنسان في هذا الزمان طلب العلم والدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ما في أحد أحسن منك قولا أبدا لا يتعب نفسه الذي يريد أن يكون أحسن منك إذا توفر في إخلاص هنيئا لك ما في أحد أحسن منك فالحمد لله هذا الذي ينبغي أن يجاد به أعداء الله إزداد الإيمان أننا ما نبتلى إلا لأجل الله سبحانه وتعالى إزداد إيماننا بلاك وما تجمع علينا من تجمع من أعدائنا إلا لأجل الله جل وعلا فنقول حسنا الله نعم الوكيل نتوكل عليه ونفوض أمورنا إليه سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما أراد. لا ما أراد أعداؤنا ما يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر وما شاء كان وما لم يشاء لم, يشأ لم يكن كما قال الله سبحانه وتعالى ما شئت كان يقول الإمام الشافع في تلك الأبيات الجميلة ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمته وفي الغد وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن ما أحسنها من أبيات الله تدل على معتقد صحيح وعلى علم غزير بالله سبحانه وتعالى وقدره وهذه من أصح الأبيات كما يقول ابن عبد البر عن الإمام الشافعي من طريق راوية الإمام الشافعي من هو الربيع بن سليمان وهي من أصح الأبيات التي ثبتت إلى هذا الإمام رحمه الله تعالى فهذه الآيات إذا تلاها المؤمن يزداد إيمانا بها والله ويزداد توكلا على الله سبحانه وتعالى ويقينا ومحبة لربه جل وعلا ما يمرها المؤمن هكذا مثل هذه الآيات الذين قال لهم الناس فهي وإن كانت سببها كما تعلم الخاص لكنها لكل من اعتمد على الله سبحانه وتعالى يمر أن تكون قولته هذه يزداد إيمانا إذا اجتمع أعداء عليه ويقول حسبنا الله نعم الوكيل سيأتي الفرج كما سيأتي في الأيل التي بعدها فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم ينسى السنسوء واتبعوا رضوان الله هذا سبب النصر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا سبب نيل فضل الله ورحمة الله ودفاع الله سبحانه وتعالى عن العبد إذا أراد العبد أن الله دافع عنه يلتزم مثل هذه الأداب العظيمة حسبنا الله ونعم الوفين وانظر بعد ذلك ما هي العاقب العظيم والجميع لهم فانقلبوا منعمة من الله وفضل أما اعتماد على عضلات أعد لهم العداء وقالوا لهم سنجمع قالوا نحن عندنا الأبطال وعندنا الشجعان ومعنا كذا كذا من العدد والعدد اعتماد وركون إلى العدد والعدد هذا مخذول مخذول وإن كان عنده عدد وعدد مخذول الخليلة محققة لكن إذا قال هذا إذا سمع بإجتماع أولئك الفجرة حسبنا الله نعم الوكين هذا يدل على أن هذا موفق وأن الله سبحانه وتعالى سيصرف عنه البلاء وإن حصل له شيء فهو على خير أيضا على خير وقالوا حسبنا الله أن يكفين الله ونعم الوكيل الوكيل يقول الفراء الكافي ونعم الكافي وقالوا حسبنا الله سيكفين الله ونعم الوكيل أي الكافي سبحانه وهكذا اختار أبن القاسم وقال ابن قتيبة الوكيل الكفيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الكفيل سبحانه وقال الخطاب الوكيل الكفيل بأرزاق العباد ومصالحهم وحقيته أنه الذي يستقل بالأمر الموقول إليه كلام جميل قال الخطاب الوكيل الكفيل بأرزاق العباد ومصالحهم وحقيته أنه الذي يستقل بالأمر الموقول إليه والوكيل من أسمائه جل وعلا فلا بأس أن يسمى عبد الوكيل فقال حسنا الله نعم الوكيل فالله الوكيل سبحانه والله الكافي جل وعلا أليس الله بكاف عبده فلا بأس أن يسمى بعبد الكافي بعبد الوكيل وإن كانت المعاني ربما تكون متقاربة بعض الأسماء لكن هذا اسم وهذا اسم وهذه الصفة وهذه الصفة ونأي قال هذا مترادف ونكتفي بواحده ونكتفي بواحدة لا يثبت هذا ويثبت هذا وربما يقول هناك معنى زائد على أن تظن أنه مترادف. قال رحمه الله قوله تعالى الذين قال لهم الناس ومحل الذين خفض أيضا مردود على الذين الأول وتقدم إعرام الذين الأول الذين استجابوا لله والرسول وأنه صفة للمؤمنين في قوله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين والمؤمنين مجرور بالإضافة فيكون محل الذين استجابوا ومحل الذين قال لهم الناس خفض صفة للمؤمنين المتقدم الذين لا يضيع أجر من منهم هؤلاء الذين استجابوا لله وهكذا الذين قال لهم الناس صفات متتابعة ومترادفة على موصف واحد وأرفت بالترادف التتابع وإن كانت المعاني مختلفة قال رحمه الله قون تعالى الذين قال لهم الناس ومحل الذين خفض أيضا مردود على الذين الأول وأراد بالناس نعيم بن مسعود هذا قول وفي قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي يريد به الخصوص وفي قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي يريد به الخاص وهذا كما تعلمون سيأتي يدلل له وينظر له سيأتي التنظير والتنظير يزيد الشيء وضوحا وبيانا لمن يراد البيان له فهو مهم التنظير تذكر شيء وتنظر له حتى يطلح تماما للشخص فهذا يقول من العام الذي أريد به الخاص طيب نظيره القرآن قال وفي قول مجاهد وعكر مفهوم العام الذي أريد به الخاص كقوله تعالى أم يحسدون الناس يعني محمدا وحده يحسدون الناس الناس عام والمقصود بهم محمد وحده عليه الصلاة والسلام هل مثل هذه تنظيرات تحفظها حتى تستدل بها وهكذا أيضا ممكن أن يقال من باب إطلاق الكل وإرادة البعض ونظيره يجعلون أصابعهم في آذانهم من باب إطلاق الكل وإرادة البعض وهي الأنامل أو شيء جزء يسير من الأنامل لأنه لا يمكن يدخل جميع الأصابع للأذن هذا يصعب من الصعوبة بمكان ولكن المقصود بعض الأصابع وهو شيء من أطراف الأنامل يدخلونها في أصابعهم من الصاعب فإما يكون مما ذكر رحمه الله من العام الذي أريد به الخاص أو من الكل الذي أريد به البعض قالوا في قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي يريد به الخاص كقوله تعالى محسدون الناس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وحده وقال وحده ما يعرب وحده ما حال نعم وهل تأتي غير حال وحده هذا اللقب هل يأتي غير حال يخرج عن الحالية نعم الأصل أنه لا يأتي إنا فيما سمع من كلامهم نسيج وحده فريد, فريد وحده أو نظير وحده لا نسيج وحده وججيش وحده وعيير وحده هذا مسموع ونسيج للمدح وعيير للذم وجحيش كذلك للذم فهنا خرج إلى الجر بالإضافة وهذا قليل جدا قنيلا يخرج إلى الجر بالإضافة وإنما هو الغالب والأصل فيه أنه حال لفظ وحده جاء الأمير وحده وقد يخرج إلى الجر كما سمع من كلامهم إلى أرادوا المدح لشخص يقولون فلان نسيج وحده أي لا نظير له في الخير وفي الصف التي يريد بيانها ويقولون إذا أرادوا أراد الذم فلان جحيش وحده عيير وحده وهي بعض الحيوانات عيير وحده وجحيش وحده خرج إلى الإضافة والجر وهذا قليل قليل جدا. وهل يثنى هل يثنا الضمير الذي يتصن به أو هو اللفظ نفسه؟ نعم الضمير ممكن أما اللفظ وحدهما جاء وحدهما هذا لا نعلمه وإن وجد فهو قليل. أما جاء وحدهما فهو ممكن من وجاء وحديهما هذا يحتاج لنظر أكثر وإلا كأنهم ذكروه جاء وحديهما بالتسنية وأيضا بالتسنية الضمير فقط جاء وحدهما ذكروه ولكن يحتاج أن ينظر هل ثبت عن العرب أم لا أظنه في الخضل فإذا كان عند أحد الخضرين سريعا هكذا ينظر لنا هل هو مسبوع أم استحسنوه فقط قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم وحده وقال محمد ابن إسحاق وجماعة أراد بالناس الركب من عبد القيس هذان قولان ذكرهم الإمام والقول في المنافقون أراد بهم المنافقين وقال محمد ابن إسحاق وجماعة أراد بالناس الركب من عبد القيس الذين وعدهم أبو سفيان بعطية المهم يرد محمد عنه أصحابه يقولون شوفوا بس بين غد أعد ما عد من ولايك الرجال الذين سيقاتلونك خوفه خلو يرجع وهيات أن يدخل خوف عليه صلاة فهو أشجع الناس ما في أحد أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أشجع من الرسول لا عنتر ولا غير عنتر ولا غضنفر ولا عفريت ما في أحد أشجع من نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصوت رب يذهب وحده ينظر إيش ينظر إيش هذا الصوت سبحان الله ما أشجعه عليه الصلاة والسلام قال وقال قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان وأصحابه فاخشوهم فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم عند من هذا يحتاج واحد نحو كبير عند من من هو نحوي هنا كبير؟ يعني نحوي كبير ولا نحوي صغير؟ مهم من إنه يقول أنا، آه عندما عندك يا كروسي هذا الضمير ماذا يسمى؟ فإنه لا طاقة لكم ما قال فإنكم لا طاقة لكم بهم وإنما قال فإنه لا طاقة لكم بهم لماذا ما قال فإنكم لا طاقة لكم به كيف يقول فإنه لا طاقة لكم به بهم هذا الضمير يسمى عندهم. آه، تفضل. هذا ضمير شأن. فإن شأن والحقيقة لا طاقة لكم بهم. لا تتعبوا أنفسكم. هذا يسمى بضمير شأن، لأن يقدر بشأن. أي فإن شأن لا طاقة لكم بهم. أحسن قال فخشواهم فخافوهم واحذروهم. فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم إيمانا. تصديقا ويقينا وقوة فلله درهم هذا كله بسبب التربية الحسنة والله لو كان يربون تربية الجوش هذه المخدولة ما قالوا هذا الكلام لا رأيت بطونهم هكذا تبتعد كثير من صحاب كرش لا رأيته هكذا خايف خايف حال حال مسكين ما يلدي من تياتي الحوثي المعسكر يقول الحوثي, الحوثي سيهجم فإذا به يقول الله سلموا معسكر خلاص نخرج ونذهب نتفرق تفرقوا هنا وهنا لا حوله ولا قوة إلها بالله. ما في تربية صحيحة أصلاً. لو كان هناك تربية صحيحة للجيوش، تربية ترفع عن المعنويات بكلام الله وكلام رسوله، لكن تربية على القانة وعلى الزوامن وعلى غير ذلك. هذه والله إن كان فيها شيء من رفع المعنويات بهم وقعت بس وقعت المعارك هذه التي. ما في تر يعني تربية لرفع المعنويات الدائمة، وهي بالكتاب والسنة. الكتاب كتابه في أي وقت تجد مستعد في أي وقت مستعد لأنه ربيه تربيه حسنة لكن هؤلاء قادة وكذلك أيضا جيوشا تربيتهم إلا من رحم الله خطأ في خطأ خطأ في خطأ تربية كثير من القادة وتربية كثير من الجيوش أيضا كذلك إلا من رحم الله الذي عرف العقيدة الصحيحة وتربى على يد أهل الخير فهذا تجده بطلا وكلهم ربما يفرون إلا هو الذي في الجيش هذا هو ضابط معهم أو قائد معهم أو عسكري تجد الجل أو الكل يفر إلا هذا الذي هو يريد الجنة يثبت حتى يغضي الله أمرا كان محونا فهؤلاء الصحابة رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذب أخلاقهم بالكتاب والسنة وهكذا أيضا قو عزائمهم حتى بلغ في المنتهى بالكتاب والسنة هذه التربية التي ينفع الله بها ما تربية الناس الآن لا مدارس تربي تربية حسنة ولا كذلك مرافق حكومية تربي ولا غير ذلك من واطن التربية ولا مساجد إلا من رحم الله في مساجده يعتني بالتربيه ولا المساجد جلها بيد أهل الأهواء وأهل الأهواء ما يربون تربية حسنة إن ربوا يربون يعني خوارش ربون الناس حماسيين وخوارج ونس الله عافيه ثوريين أيضا يربونهم يعتنون بتربيتهم ثوريين أما تربية حسنة ما تجدها إلا في أماكن أهل السنة في أماكن أهل العقيدة الصحيحة وأهل التوحيد وأهل محبة الله ومحبة رسوله هؤلاء يعتنون بتربية أما غيرهم فلا ما لهم نصيب من العناية بالتربيه وما أحسن تلك الكلمه التي كان يرددها الشيخ في بعض من يزعم أنه على الخير من إخوان مسلمين ما هم بعد الدين ما هم بعد الدين ما هم بعد الدين يكررها ثلاثا وعرف الناس حقيقة هذه الكلمه من قبل ومن بعد لكن تضحى جليه الان في هذه الأزمة الأخيرة ما هم, ما هم بعد الدين ما هم بعد الدين ما هم بعد الدين فكان يكرر هذه الكلمه رحمة الله تعالى عن الشيخ صحيح والله ما هم بعد الدين وهذا الواقع خير شاهد بعد السياسة وبعد حزبهم وبعد مصالحهم أما نصرة للدين يقومون هيات وبعضهم ربما محب للخير فيهم لكن رؤسهم وقادتهم كلا بعيد عنهم هذا وقالوا. فاخشوهم فخافوهم وحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم فزادهم إيمانا هذه الفائدة الأولى تصديقا ويقينا وقوة وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله كافينا الله ونعم الوكيل الموكون إليه الأمور فعيل بمعنى مفعول هذا كلام جيد أيضا الوكيل أي الموكون له الأمر المستقل بالأمر الموكون إليه فهو فعيل على أن القصد به اسم مفعول الموقول له وهذا موجود في لغة العرب فعيل بمعنى مفعول قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ففعيل يأتي في لغة العرب بمعنى مفعول وهو كثير ومنه ما سمعته وكيل موقول وفعيل أيضا قتيل مقتول وجريح مجروح فلان جريح فلان قتيل أي مقتول مجروح وهذا جعله الإمام من هذا الباب فعيل بمعنى مفعول ونعم الوكيل أي الموكون إليه أمورنا المسندة إليه أمورنا المفوض إليه أمرنا فنعم الوكيل الموكون إليه هذه الأشياء ويجب أن تفوض أمرك جميعا له سبحانه وتعالى فلا يجل الأمر للعباد لا يصلح إلا فيما يقدرون إليه هذا شيء ثاني اعتبار نسيء قم لك مهمة بإذن الله سبحانه وتعالى تغضلك هذا شيء آخر فلا يتوكل إلا على الله أما التوكل فلا يتوكل إلا عليه فاد عباد خاصة به كله على فليس أحد نسيب فيها تقول توكلت على فلان لا وكلت أمري فعلت وكيلا لي فعلت وكيلا لي لا بس أما توكلت اللهم هذا لا يصلح نقرأ هذا الأثر. قال رحمه الله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أحمد بن عبد الله النعيمي. قال محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن من محمد بن إسماعيل عند واحد من الأولاد وإن محمد بن إسماعيل لا يكون ما فض الله قال نعم الله درك قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى من هو أبو الضحى هذا؟ مسلم بن صبيح أحسنت عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكين قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالها محمد واصحابه عليهم رضوان الله عند أن قالوا ما قالوا لهم نرجع إلى درسنا. قولوا تعالى الذين قال لهم الناس منهم الناس ثلاثة أقوان منافقون قيل المنافقون نعم قيل الذين الوفد الذي أرسلهم أبو سبيان بن عبد القيس يخوف النبي صلى الله عليه وسلم وقيل نعيم احسنت ابن مسعود الأشجعي فما محل الذين قال لهم الناس من الإعراض لا عند غيره أتيق صفة لأيش صفة لأي شيء وش المتقدم الذين المتقدم هم الذين أجر المؤمنين المؤمنين ويجوز تعدد الصفات لما يجوز يجوز على الصحيح نعم يجوز أن تتعدد الصفات ويوصف الشيء بأكثر من صفات ويجوز القطع أحسنت فزادهم إيمانا ما معنى زادهم إيمانا أو قبل ذلك إن الناس قد جمعوا لكم من الناس الذين جمعوا عند من عندك عبد الرحمن أبو سفيان أصحابه أحسنت جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا وقوة وما يعرى بإيمانا فزادهم إيمانا ما يعرى بإيمانا عنثان أحسنت وليس بتمييز كما يزعم بعضهم فزاد ينصب فعولين زدته الكيلة كذا أو زدته الطعام ينصم فعولين صحيح أنه ينصب فعولين وليس بالتميز فزادهم إيمانا فليمن مزاد وهم مزادون فاخشوهم ما معنى فاخشوهم يا عبد الرحمن خافوهم واحذروهم وقالوا حسبنا الله ما معنى حسبنا الله كافينة أحسنت ونعم الوكيل من مقصود الوكيل؟ الموكون إليه الأمور فهو فعيل بمعنى مفعول تذكر له نظيرة نعم جريح وطريح وقتيل بمعنى مطروح ومقتول ومجروح أحسنته هنا ونقضى الضيوف إن شاء الله إلى غرفة الضيوف لا يغنون لنذهب تقدوا في حفظ الله على ما يسر الله إن شاء الله هم يريدون يذهبون نزاهم الله خير لكن لا يبغون وبعدها إن شاء الله يذهبون نحبوا يبغوا عندنا ولو سنة تطلب علم جميعا ونحبوا يذهبوا في حفظ الله قالوا أحسن بيت قيل في التوكل استودع الله في أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها ما أحسن هذا اكتبوا هذا البطي استودع الله في أمور كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها ما أجمله استودع الله في أمور كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها عقيدة جميلة في بعض الأبيات تقرر وفي بعض النثر عند الصالحين يقررون فيه اعتقادا مأخوذا من الكتاب السنة الحمد لله الذي وفق أهل السنة للعقيدة الصحيفة جمهور المسلمين علماء تعلمون من الحال ذاك يستغيث بغير الله وذاك يذبح وينذر لغير الله مصائب مصائب احتاج لا تظاهر جهود عظيمة وما في السنة ممن يسعى في التصحيح والإصلاح أو ما في سلام من يسعى في التصحيح والإصلاح إلا ورحمة الله هذه الطائفة لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم هذه طائفة تسعى في التصحيح والإصلاح إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطاعهم إن أريد الإصلاح إن أريدوا إلا الإصلاح مستطاع وما توفيقي إلا منه قال من هو راوي الشابعي الربيع من سليمان والبيت قد أشر نيله طويل أبيان. قال هل يصلح نسمي بعبد الرب نعم لا بس عبد الرب لا ما نعرب من أسماء الله ولا يطلق بلا أنه عليه هذا الأصل لا يقال الرب إلا لله سبحانه وتعالى وأما رب فهو يأتي معنى مالك ولا بس أنه رب الدار ما فيه مانع وهكذا ربي بالإضافة ما فيه مانع إنه ربي أحسن مثواي والمقصود السيد ذاك الذي قام بشؤون يوسف وهو صغير معاذ الله لما راودته عن نفسها أو عن نفسه في بيتها قال معاذ الله إنه ربي أي سيدي فالرب يطلق معنى السيد سيدي رباني وإحسن مثلاي كيف أخونه وما يجوز هذا ليس من رد المعروف هذا حرام وأما الرب قال فالأصل هذا هو أنه لا يطلق إنه على الله سبحانه وتعالى والله رب ومن عداه مربوب قال ما هو أفضل كتاب شرح الواصلية والطحاوية والتدمرية والحموية الواصلية بها السنية كالرشيد من أحسن الشرحات اللي لم يكن أحسنها فهو شرح جميل جداً و هاکده الهراس و العثيمين شروح جميله و شرح موسع شرح آل شيف بمجلدين لان خرج و ها شرح موسع جميل ها من احسن شروحات جل شروحات التي عليها طيبه شرح الفوزان و هاولا اللذين اشرنينه لكن اكاد من احسنها هذا شرح رشيد فهو يعتمد في شرحه على قوال شيخ الاسلام و هاکده تنمیده ابن مقيم والذي يعتمد في شرحه على العقيدة على قوان أربابها هذا يأتي بشرح جميل يأتي بشرح عظيم وجميل